فانطلق حتى اذا اتى اهل قريت ان استطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ثوجد يريد ان ينقض فاقامه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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم بلكون ياخذ كل سفينه غصبا وانما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيانهم وكفرهم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 قلَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَفَنُ عَذذِبُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَ رُبِّه فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرَا وَأََّ مَنْ آممَنَ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَأَنِ الْحُسْنَا وَسَنَقُول لَهُ مِنْ أَمَّلِنَا يُسْر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 ماتبع سبلا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا له نقبا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 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دوني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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقوا فحيطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جننا بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزءا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 قَوْلَ الَّذِينَ أَنْتَ سَدَّ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بِسْمِ اللَّهِ يَا رَبِّ كَاعْبُدَهُ زَكَرِيَّا إِذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن, ولم أكن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنَّ سَبِّحُوا بُكْرَتَهُ وَعَشِيَّهَا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لدن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 إِعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَتَّقِيَا قَالَتْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَْ مَمْسَسْن بَشَرُوا وَلَمْ, بشر ولم أَكُ بَغِيََا قلَ كَذَالٍكِ قَالَ, قال رَبُّكِهُ عَلَيَْهَيين وَلِنَ جَعَلَوا آيَتَ لِدَاسِ وَرَحْمَدًا مَِّا وَكَلَ أَمّ رََّ قَضِيَا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 فَنَا دَ مِنْ تحَْاأََّ تتحزَنِي غضِجَ عَلَ رَبّكِ تَ تحتَكِ سرَرِيّ وَهُُز إلَيْكِ بِجِذع خُلَتِ تُساقطَ عَلَْكِ رُقَبًا جَنِيَ فَكُل وَشرَب وَقَوِ عيْنَا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 إذَا قَضْوأَن رَم فَإِن مَا يَقُولُ لَكُم فَيَقون وَإِنَّ اللهَّه رَبّ وَرَبّكُمْ فَعَبُدُون هذاَا صِراتٌ مُسْتَقِيم فَخْتَلَ فَ الأأَحزَابُ مِنْ بَيْلِهِمْ وَإِل للَِّذينَ كَفَرُوا مِم مشهَدِي يَو مِ عَظم أَسمِعْ بِهِم وَأَبِصِيَومَ يَأتُونَنَا لكنِن الظَّالِمُونَ اليَوْمَ فِي ضَلَالِم مُبين وَآذِرهُم يَومَحَسرَِةِ إذ قُضِيَ الأمرُ وَهُم فِي غَفْلَتِ وَهُم لا يُؤمِنون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 فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَنَأْعْتَزِلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ولاديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا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 مَلائِكَةَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَاهُ مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ لَهُمْ أَوْلِيَاءُ صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ طَالَ كَفَرُوا مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ بِقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ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 فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَوَلَدًا اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ بِاتِّخَاذِ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 لَهُ الرَّحْمَنُ وَلَدَا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ رِزْقًا حَاضِرًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس, منهم هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَهَ مَا لَّ عليكَ القُرآنَ للتَشق إِللا تَكَِةَ لمَي يخشى تَزيلًا مَِّن خَلَقَ الأرربَ وَ السمواتِ العولأَحمَن على العشِْتَوى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 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيَةً أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْنُ لَعَقْدَةٍ مِنْ لِسَانِي يَسْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِي أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا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 انقذ في فيه في التابوت فقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك حبتا مني ولتصنع على عيني اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَكَفْتُونَ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 لَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بني وَلَا تُعَذِّبْهُمْ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 قُلُوا وَارْعَوْا الْأَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اَلَا جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا لا مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سوا أَلَمَ أَعِدْكُم يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِقَكُمْ فَيُسْحِقَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا لَجْوَاءَ قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا قالوا آمنا برب هارون وموسى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 وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا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 وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى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 ووعدناكم جانب الطور الأيمن ولزلنا عليكم المن والسلوى أكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى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 وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 ولكننا حم من لا اوذارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القسامر فاخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مَن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّ لَمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ رَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلّوا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 لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنهُ فِي اليَمِّ مِنْ أَسْفَلَ إِنَّمَا إِلَاهُ مُنْذُرٌ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علما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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِالْفُتُمِ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدِرُّهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لا تَرَى فيها عِوجًا ولا امْتِياءَ يومَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 وَكَذَٰلِكَ أَنزَلَ ٱللهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ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 قلَ يَ آدَمُهَ الأأَدُُّكَ عَ شَجرَةِ الْخُلدِ وَمُلْكِ ل يَبِلَاب فَأَكَلَا مِنهَا فَبَدَتْ لَ مَا سَآاتُ مَا وَقَفِقَ وَطَفِضَ يَخْْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامُِ وَرَقِ الْجََّ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 فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا